بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد ففي الدرس الثامن والتسع والتسعين بعد الثلاثمائة من القراءة في تفسير الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله نكمل ما قرأنا بالأمس من مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قال رحمه الله الدليل الثاني قوله تعالى حتى إذا فتحت أجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي حتى إذا فتحوا على الناس فبرزوا بعدما كانوا منحازين في ديارهم بهذا الوصف الذي ذكر الله عنهم أطفئ الضغل لفوقه وأغلق الأبواب أطفئ الضغل لفوقه نعم بهذا الوصف الذي ذكر الله عنهم وهم من كل حدب أي مكان مرتفع كالجبال وما فوقها ينسلون أي يسرعون وهذا مطابق لما هم عليه فإنهم في جميع أقطار الدنيا قد فتحوا على الناس وأتوهم من كل جانب ولهذا أتى بأداة التعميم وهي, قول وهي قوله من كل حدب فلم يبق جبل إلا صعدوه ولا بحر عميق إلا عبروه ولا صعب إلا سلكوه وأبلغ من ذلك أنهم في جو الهواء ينسلون أن يسرعون بالطائرات التي جابت مشارق الأرض ومغاربها وجميع جهاتها فإذا لم يصدق عليهم هذا الوصف فمن تراه يصدق عليه وإذا لم ينطبق عليهم هذا النعت فأخبرني بمن ينطبق عليه وفي هذه الآية الكريمة برهان ودليل باهر على الإخبار بحدوث هذه المخترعات التي وصلوا بها إلى هذه الحال لأن إخبار الله ورسوله بشيء إخبار به وبما لا يتم ذلك إلا به وذلك أنه لا يحصل تمكنهم من الإسراع والنسلان من كل حدب إلا بالصنائع الراقية والمخترعات المدهشة الدليل الثالث ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعبيك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة فضج الناس حين حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الرجل فقال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرته يأجوج ومأجوج وفي لف وما أنتم في الناس إلا كشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض الحديث، فهذا الحديث صريح في أنهم من ذرية آدم وسيأتي كلام أهل السير والتاريخ أنهم من ذرية يافث ابن نوح وأن الترك طائفة منهم وأنهم سموا تركا لأنهم تركوا خلف ردم ذي القرنين كما ستأتي الإشارة إلى إليه. وهذا الحديث مطابق لأحوال هذه الأمم الموجودين الروس والصين واليابان والفرنج ومن وراءهم من أهل أمريكا فإنه وصفهم بالكثرة العظيمة وأن العرب ومن جاورهم بالنسبة إليهم كالشعرة الواحدة بالنسبة إلى شعر جلد الثور وصفهم بكثرة الكفر وأنهم جمهور بعث النار وذلك لكفرهم وعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقلة إيمانهم بسائر الأنبياء الإيمان الصحيح فإنهم في أزمان متطاولة لا يكاد يوجد فيهم إسلام ثم بعد ذلك وجد فيهم إسلام قليل جدا بالنسبة إلى كثرتهم فإذا لم يكونوا هذه الأمم فمن يكونون وإذا أردت النسبة بين العرب ومن جاورهم من الأمم الإسلامية وبين تلك الأمم رأيت الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعارض ويظن أنهم غير هؤلاء يدعي ويعتقد أنهم أمم أكثر من المذكورين بأضعاف مضاعفة وأنهم إلى الآن خلف السد لم يطل عليهم فيا لله أين هؤلاء وأين محلهم وأين ديارهم الواسعة من الأرض وقد اكتشفت جميع قوارات الأرض وما يتبعها من الجزائر وسيأتي إن شاء الله بيان فساد هذا الغلط والظن وعلم أن الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وكلام العلماء العارفين ظاهرة ظهورا لا ريب فيه أن يأجوج ومأجوج من الآدميين وأنهم ليسوا عالما غيبيا كالجن والملائكة لا يشاهدهم الناس بل هم ظاهرون محسوسون مشاهدون فلا يمكن لأحد أن يقول قد يكونون موجودين وقد حجب الله عنهم الأبصار فلو قال أحد هذا القول عرف أنه خلاف الأدلة الصحيحة وخلاف الواقع وهو قول بلا علم بل قول مناف لما علم من الآيات والأحاديث أنهم آدميون يشاهدون ويفسدون في الأرض ويجوبون مشارق الأرض ومغاربها وغير ذلك وغير وغير ذلك من صفاتهم. وهذا لا ينذر فيه أحد أنهم آدميون وأنهم كثر في المسألة السابقة وأنهم ما كانوا في شيء إلا كثروا وأنهم سذون في الأرض وأنهم في النار كثير. لكن الكلام كله متى يظهرون متى يظهرون هل هم ظهروا ورأه الناس حتى لو شفت القارات؟ قال يقول إن كل ما على وجه الأرض اكتشف الآن قد يكون هناك أشياء مخفية لم يطلع عليها الناس نعم رحمه الله نعم. قال رحمه الله الدليل الرابع بل إن أقوى العلماء وجمهور بل جمهور أهل العلم على أنه لم يظهر كما سبق بيانه فقال العلماء ماذا وأقوى العلماء ماذا هنا أياته الأحديث وأقوى العلماء فلو قال أحد هذا القول عرف أنه خلاف الأدلة الصحيحة وخلاف الواقع وهو قول بلا علم بل قول منافل لما علم من الآيات والأحاديث أنهم آدميون يشاهدون ويفسدون في الأرض ويجوبون مشارق الأرض ومغاربها هذا كله لا إشكال فيه نعم الدليل الرابع ما ثبت أيضا فسر وغير ذلك من صفاتهم نعم الدليل الرابع ما ثبت أيضا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من الردم يأجوج ومأجوج مثل هذه لا عليك جهز كلام الشيخ الساد في التفسير نعم وأنه يوم القيام نعم وحلق بين الإبهام والتي تليها نعم أعد أعد الظابع الدليل الرابع ما ثبت أيضا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج, من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين الإبهام والتي تليها فهذا دليل صريح صحيح أنه من ذلك اليوم الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد بعض الأسباب الداعية لخروجهم وأنه لا يزال السبب يقوى وقتا بعد وقت وسواء كان ذلك كان المعنى أنه مثل ضربه النبي, مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به تقريب الحقيقة إلى الأذهان وأنهم قد ابتدأوا في السعي إلى الخروج والاندفاع في الأرض أو أن ربما يأجوج أو فتح منه ذلك الوقت هذا المقدار وأنه لا يزال في زيادة حتى زال وندك. واندك لا لكن. لكن الله عز وجل قال أتى أمر الله فلا تستعجله ولم تأتي الساعة بعد وأنه هذا على قرب الاتيان وأنه قريب جدا وليس أنه أتى الآن ماذا الذي جمع الفتاة واستشكد كلاما كثيرا <تصفيق> قال قال جامع المؤلفات والفتاة وقد جمع ابن كثير رحمه الله بين الحديث السابق وقوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا بقوله أما على قول من ذهب إلى أن هذه إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن وأن هذه استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال وأما على قول من جعل ذلك اخبارا عن أمر محسوس كما هو الظاهر المتبادر فلا إشكال أيضا لأن قوله فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبا أي في ذلك الزمان لأن هذه صيغة خبر ماض فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدرة وتصليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا حتى يتم الأجل وينقض الأمد المقدور فيخرجون كما قال الله وهم من كل حدب ينسلون بل لو جاء ذلك بصيغة الماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوا هذا لي قرب قيام الساعة وليس أنها قامت. نعم. قال الشيخ السعدي رحمه الله وإذا قال قائن لما لم يشاهد الناس لما لم يشاهد الناس دكاكة فقد مضى الجواب عن هذا الإشكال. ويقال أيضا إذا كان من زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح منه هذا المقدار ولولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري المسلمون عن انفتاحه مع قوله وإل للعرب من شر قد اقترب ثم إخباره بمقدار من فتح منه فيه دليل ظاهر أنه فتح بعضه وأنه عن قريب ينفتح جميعه ويخرجون على الناس وأيضا ففي الحديث هذا وصف ظهر ظهورا جليا لا يشك فيه من عرف الواقع فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد العرب بالشر القريب الذي يقع بهم من يأجوج ومأجوج فمن عرف حاله فمن عرف حالة العرب والإسلام وكيف توسع الفتح الإسلامي في المشارق والمغارب وكيف حصل للعرب من العز بالإسلام وانتشاره ما لا يعرف لغيرهم ثم كيف تداعت عليهم الأمم كما تداعت الأكلة على الصحفة كما أخبر به الصادق المصدوق ثم كيف تقلص الإسلام وزال عز العرب عن تلك الممالك الإسلامية وكيف وقعت بهم تلك الدواه العظام والشرور الجسام شيء والشرور الجسام شيئا فشيئا حتى وقعت داهية التتر العظيمة الذين هم من عنصر يأجوج ومأجوج ومن نفس ديارهم كما ذكره أهل, أهل السياري ومنهم ابن كثير رحمه الله ولم تزل الشرور تتوالى على المسلمين عموما وعلى العرب خصوصا من هذه الأمم حتى وصلت إلى هذه الحالة الموجودة اليوم التي يرثى لها ونرجو الله أن يلطف ببقية المسلمين والعرب وأن يدفع عنهم من الشرور ما لا يدفعه غيره فهذه الشرور التي أشرنا لها وهي معروفة هي وأضعافها وأضعاف أضعافها لها ولا إليها لها هكذا أنسب إليها أشار إلى كذا نعم فهذه الشرور التي أشرنا إليها وهي معروفة هي وأضعافها وأضعاف أضعافها من أين أصابت المسلمين عامة والعرب من والعرب منهم خاصة إلا من من المسلمين نعم. من أين أصابت المسلمين عامة والعرب منهم خاصة إلا ممن أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى بوقوعها منهم وهم يأجوج ومأجوج ولهذا كان بعض العلماء المتأخرين العارفين بأحوال الأمم كالامير شكيب أصيلان وغيره وغيره يرون أن يأجوج ومأجوج دول السوفيت أو بق أو بعضهم ولا ريب أنهم منهم بل هم أو بعضهم يعني سبحان الله وهذا مؤرخ شيء برسلان هذا مؤرخ ف يعني لا يترك قول جمهور العلماء بل جماهير أهل العلم من أجل قول أرسلان أو غير أرسلان من المؤرخين طيب لعل إن شاء الله يكون كلام جدا أي جد صفحة ماذا قال الشيخ سعيد هنا في التفسير من بعض الناس ينسب له قولين قول في مجموعة مؤلفاته هذا والقول الثاني بأن يظهرون يوم القيام قال قال العلمة السعدي رحمه الله عند قوله تعالى حتى إذا فتحك أجوج ومأجوج وهم من كل حجب ينسلون هذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي وأنه قد طلب انفتاح يأجوج ومأجوج وهم قبيلتان عظيمتان من بني آدم وقد فد عليهم منذ القرنين لما شفى إليه إفسادهم في الأرض وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهم فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصف الذي ذكره الله من كل مكان مرتفع وهو الحدث ينسلون أي يسبعون وفي هذا دلال على كسرتهم الباهرة وإصراعهم في الأرض إما بجواتهم وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد وتسهل عليهم الصعب وأنهم يقهرون الناس ويعلون عليهم في الدنيا وأنه لا يدان لأحد بقتانه. نعم ظهر الله في آخر الزمان، وأنه لم يظهر الآن. نعم ماذا قال الشيخ محمد بن ثيمين؟ ها؟ ابن ثيمين الأول توجي كلام ساده. كلام توجي طيب أخلاق. هذا ابن ثيمين للتوجري. طيب أخلاق. حواصلت ردعات الأحمد هذا في الخير بالمفتوح كلام الشيخ محمد بن عثيمين في توجيه كلام شيخ عبد الرحمن بناصر السعلي نعم وأفضل لو ظهر شيء من العالم أن تلميذه والذي يسأل فيه إذا لم يجز العالم حتى يوجه كلام العالم هو أدرى الناس بشيخه نعم سويل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين كما في لقاء الباب المفتوح فضيلة الشيخ ألف كم في الجزء رقم ستين في الصفحة السادسة والعشرين طيب لقاء فضيلة الشيخ استفاض عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله, رحمة الله عليه أنه قال بظهور يأجوج ومأجوج أنهم أهل الصين وبعد الرجوع إلى تفسيره تبين أن يأجوج أو سيخرجون في آخر الزمان وأنهم سيفسدون في الأرض وأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى فهل رجع الشيخ عن قوله الأول أم أن له قولين في هذه المسألة وأنتم ماذا ترجحون في هذا جزاكم الله خيرا الجواب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو شيخنا وقد أثير الضجة حول ما نسب إليه من أن يأجوج ومأجوجهم أهل الصين وما وراء جبال القوقاز والحقيقة أنه رحمه الله لم, لم يقل شيئا إلا بدليل مبني على الكتاب والسنة وبقول قاله من قبله لكن أهل الأهواء يتشبثون بخيط العنكبوت في تشويه سمعة من آتاه الله من فضله فأرادوا أن يحسدوه فشيخنا رحمه الله لم يقل إن يأجوج ومأجوج الذين يخرجون في آخر الزمان هم الموجودون الآن ولا يمكن أن يقول به عاقل فضلا عن عالم يعتبر علامة زمانه رحمه الله وإنما قال إن يأجوج ومأجوج موجودون والقرآن يدل على ذلك قال الله تعالى في ذي القرنين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 إذا هم موجودون وقوله تعالى مفسدون في الأرض يعني الشيخ في آخر الزمان والآن نعم وقوله تعالى مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خردة يعني مالا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فاستجاب لذلك قال آتوني زبر الحديد فاتوه بزبر بزبر الحديد ورك ورك بعضها على بعض حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين، قال آتوني أفرغ عليه قطرة يعني آتوني قطرة أي آتوني حديد مذاب أفرغه عليه، فتوه بذلك فصار هذا السد مثل الجبل، فصار هذا السد مثل الجبل وهو سد من حديد، فمصطاعوا أن يظهروه يعني يعلو عليه، وما استطاعوا له نقبة أي ما استطاعوا أن ينقبوه لأن من حديد. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي يعني في آخر الزمان جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وترفنا بعضهم يومئذ يموج في بعض فالحاصل أن شيخنا رحمه الله لم ير رأيين في هذه المسألة بل هو رأي واحد دل عليه كتاب الله عز وجل وكذلك أقوال أهل العلم بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال يقول الله تعالى يا آدم يعني يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال يا ربي وما بعث النار قال تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف يعني تسعمائة وتسعة وتسعين من بني آدم كلهم في النار وواحده في الجنة فكبر ذلك على الصحابة وعظم عليهم وقالوا يا رسول الله أين ذلك الواحد قال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج وهذا صريح أن يأجوج ومأجوج من بني آدم وأنهم يدخلون النار فعلى كل حال نحن نرى ما يدل عليه الكتاب والسنة من أن يأجوج ومأجوج موجودون لكن هؤلاء الموجودين ليسهم هم الذين يخرجون في آخر الزمان بل سيأتي أقوام آخرون من نسلهم فيخرجون في آخر الزمان ويفسدون في الأرض كما أفسد آباؤهم نعم وكلام الشيخ حمود موجود أيضا توجري في إتحاف الجماعة في على ما تؤشر الساعة ومن أول مجلدان من أول سمع الكتب في أشرات الساعة ترى الشيخ ابن عبد الله توجري ويصف علماء لنا مشيخنا نعم والذي عليه الشهابز وجمع العلماء أنهم يظهرون في آخر الزمان يظهرون في آخر الزمان نعم الشيخ حمود التوجري رحمه مم. الله. حمود بن عبد الله. حمود بن عبد الله التوجري في كتاب إتحاف التوجري. الجماعة. التوجري. التوجري بما في كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراض الساعة. مم. قال سعيد بن المسيب ولد نوح عليه السلام ولد نوح عليه السلام عليه الصلاة والسلام ثلاثة سام وحام ويافس. فولد سام العرب وفارس, الروم وفارس والروم وفي كل هؤلاء خير وولد حام السودان والبربر والقبط وولد يافث الترك والسقابلة ويأجوج ومأجوج رواه الحاكم في مستدركه وقد رواه البزار في مسنده من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لنوح سام وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم العرب وفارس والروم والخير فيهم ولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والسقابلة ولا خير فيهم ولد لحام القبط والبربر والسودان في إسناده محمد بن يزيد بن سنان الرهوي عن أبيه وكلاهما ضعيف قال ابن كثير والمحفوظ عن سعيد من قوله وهكذا روي عن وهب بن منبه مثله انتهى قال ابن كث... وعن عبد الله ابن بريدة الأسلامي أن سلمان بن ربيعة العنزية حدثه أنه حج مرة في إمرة معاوية ومعه المنتصر ابن الحارث الض... الضبي في عصابة من قراء أهل البصرة قال فلما قضوا نسكهم قالوا والله لا نرجع إلى البصرة حتى نلقى رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مرضيا يحدثنا بحديث يستظرف نحدث به أصحابنا فإذا رجعنا إليهم قال فلم نزل نسأل فلم نزل نسأل حتى حدثنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نزل بأسفل مكة فعمدنا إليه فإذا نحن بثقل عظيم يرتحلون ثلاث مئة منها مئة رحلة ومئة زميلة فقلنا لمن هذا الثقل قالوا لعبد الله بن عمرو فقلنا أكل هذا له وكنا نحدث أنه من أشد الناس تواضعا قال, فقال قال فقالوا ممن أنتم فقلنا من أهل العراق قال فقالوا ألعيب منكم حق يا أهل العراق أما هذه المئة راحلة فلإخوانه يحملهم عليها وأما المئة زاملة فلم نزل عليه من الناس قال فقلنا دلون عليه الأكرم نكتب ياجود نعم. نعم طيب هل أقول حلف الذي في, في حاف الجماعة وغير من كتب أشرات الساعة نعم من أشرات الساعة أن ياجود هو ماجود العلامة الرابعة من أشرات الساعة نعم أكمل في تفسير حاف نعم طويل ذكر أنهم من نشاط الساعة نعم, نعم. ذكرهم من هذا نشاط الساعة نعم طيب اخيرا <تصفيق> هذا هو أقوال العصريين هذا هو نعم قال الشيخ رحمه الله في كتاب إتحاف الجماعة وبعض العصريين يزعمون أن إجوج ومأدوجهم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات الحديثة وقد رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من العصريين وهذا القول قد الشيخ معروف الشيخ معروف أنه يعني شديد شديد الحق حتى لما رد على الشيخ ناصر رد ردا شديدا فسمه داعية السفور في مسألة الحجاب كتابه الذي يمسه على دعاة التبرج والسفور نعم ولكن هؤلاء علماء وطالب العلم يتأدب مع أهل العلم حتى لو أخطأ العالم يتأدب أما يكون العالم يعني يشتد على عالم مثله فليس هذا مدعاه لطالب العلم أنه يسير الأدب مع العالم الأخطأ لا لابد أن يتأدب ويكون الحق أحب إليه من أي عالم لكن يتأدب يتأدب فقط ولا يتخذ أن بعض العلم ربما يشتد على أخيه من العلماء هذا تكأ لسوء أدب مع أهل العلم لا نعم نعم وهذا القول قريب من القول الأول وقد صرح الشيخ محمد بن يوسف الكافي بتكفير من قال به فما سيأتي في كلامه قريبا إن شاء الله واجه القول بتكفير من قال به أنه يلزم عليه تكذيب ما أخبر الله به في كتابه عن السد وأنه قد حال بين يأجوج ومأجوج وبين الخروج على الناس وأن يأجوج ومأجوج ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وأنه إذا جاء وعد الرب تبارك وتعالى أي في آخر الزمان إذا دنا قيام الساعة جعله دكاء فخرجوا على الناس وذلك بعدما ينزل عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام إلى الأرض ويقتل الدجال وقد جاء ذلك صريحا في عدة أحاديث صحيحة تقدم ذكرها وقد قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فاقترب الوعد الحق فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وفي هاتين الآيتين أبلغ رد على زعم أن يأجوج ومأجوجهم دول الإفرنج أو غيرهم من دول المشرق والمغرب الذين لم يزالوا مختلطين بغيرهم من الناس ولم يجعل بينهم وبين الناس سد منيع يحول بينهم وبين الخروج على الناس وقد قال شيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي في كتابه المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خير رب خبر رب البرية ما نصه المسألة الثانية والثلاثون يا جوج ومعجوجهم أناس بالغون في الكثرة عددا لا يعلمه إلا الله لا يعلمه إلا الله تعالى ولا يستطيع أحد مقاومتهم عند خروجهم من السد لكثرتهم وهم مفسدون في الأرض كما أخبر الله تعالى وهم الآن محازون عن غيرهم بالسد الذي بناه ذو القرنين وخروجهم علامة على قيام الساعة فمن قال واعتقد أن يأجوج ومأجوجهم أوروبا يكفروا لتجريبه الله تعالى في خبره حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين قال حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج فحينئذ يخرجون وهم يعني يأجوج ومأجوج من كل حدب من كل أكمة ومكان مرتفع ينسلون يخرجون واقترب الوعد الحق دنا قيام الساعة عند خروجهم من السد وأخرج ابن جرير عن حذيفة رضي الله عنه قال لو أن رجلا اقتنى فلو فلوا بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعة انتهى وقد تقدم حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروج الدجال وفيه ثم يجيء عيسى بن مريم عليهم السلام من قبل المغرب مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته فيقتل الدجال ثم إنما هو قيام الساعة رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين والطبراني قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح وتقدم أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه وفيه قلت يا رسول الله فما بعد الدجال قال عيسى بن مريم قلت فما بعد عيسى بن مريم قال لو أن رجلا أنتج فرسا لم يركب, لم يركب مهرها حتى تقوم الساعة رواه ابن أبي شيبة الحظ لنا الشيخ طبعا هذا في من أنكر هذه العلامة كفر في من أنكر هذه العلامة أنهم العلامات الساعة أما العادم المتعول في أنهم ظهر الآن فهذا أشياء آخر نعم أخي وقت ولا انتهى الوقت أخي ناقص قراءة من كثير نعم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قال تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أي يتخذوا عبادي من دون أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قال الحافظ رحمه الله يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم أن يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما شيخنا سلمه الله كما قال الله تعالى وبرزت الجحيم لمن يرى وتسجر البحار والجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافرين ويتخاطب أهلها أهل كل منهما ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وأيضا يخاطب أهل الجنة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم والمؤمنون يرون الكفار في النار قال الله عز وجل قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت, إن كنت لتردين وهذا ليس بغريب فقد أران الله عز وجل ذلك في الدنيا بالهاتف والشاشة ونحو ذلك إنت إذا كان بالهاتف الآن من في أقصى المغرب في الأندلس يستطيع في أقصى المشرق في الصين بالهاتف وعلى المقتلعات الحديثة يستطيع أن يراه عبر الشاشة أو غير ذلك فليس عجيبا لا يقال أن الجنة في السماء السابعة والنار في الأرض السفلة وغلظ وكثب كل سماء مساء خمسمائة عام وبين السماءين مساء خمسمائة عام كيف يكلم بعضهم بعضا الله على كل شيء قدير الله لا يعجزه شيء نعم أنه يعرض عليهم جهنم يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها يكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم والحزن في تعجيل الهم والحزن لهم صلى <تصفيق> الله عليه وسلم